نعم يمكن للرجال والصلاة المسلمين في هذا الكرمات قال صلى الله عليه وسلم لا تزال في الدول منصور في باث الحديد والتالي صلى الله عليه وسلم كان من ذكرني اني انصرك عند الشورى اكثر كن علي فصلى الله عليه وسلم من زياده في ان الله امرك بالذراع هذا هذه الكبيرة تتعلق باللباس وقد مر معنا أيضا كبيرة من أخرى تتعلق باللباس والأصل في اللباس الحل كما ورد البس ما شئت كل ما شئت والبس ما شئت من غير إسقاط ولا مخيلة الأصل فيه أن يلبس الإنسان ما شاء ويكون مثل أهل بلده في لباسهم ولا يتميز بشيء ولكن يجب عليه أن يجتنب من اللباس ما خالف الشرع كالإسبال مثلا أو كلبس حريب فيما يتعلق بالهجال أو التزيم بالدهب والفضة بما تعلق بالرجال فالاصل في اللباس الحن إلا ما جاء الشرع بالمنع منه والنهي عنه وهنا هذه كبيرة تتعلق باللباس لبس الحرير ولبس الذهب للرجال أما للنساء فهو حلال كما سيأتي في الحديث القادم والحديث الأول والثاني فيهما دلال على أن هذه الكبيرة على أن هذا العمل كبير في الحديث الأول قال لم ينبسه في الآخرة وفي الحديث الآخر قال لا خلاق له في الآخرة أي لا نصيب له وقال صلى الله عليه على الأدور الممكن وفعلنا الإنسان من صلحنا والسلام عليكم وقالت يكون الله عليه وسلم أن نشرف بآلنا في الدارة والمضة وأن نحكم فيها بعد الجمعين والمضاء وأن نجدش عليهم علي. وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من شهد في آلنا في الدارة إنما ينتبه فيا نعصوا لا يحل من ذلك الا ما كان للضروره وبقدر الضروره سواء في الدهب كالسن للدهب إن أمكن غيره وصار إليه أو إذا كان بالإنسان حكة أو أدى في بدنه فاضطر إلى نفس الخليل في الموضع الذي به انضروا يعني بقدر حاجة الكبير الله من أكثر سمسون العدد الآدم ونحبه قالت نبي صلى الله عليه وسلم إليه أفره أفره المسلمة لهم صلاة قال يوم أعطي خلف فردي أجل من الدفع في صحيحين حديث جاني الله تعالى قالت قال الله رسول الله عليه وسلم لن تلك الله الله صلى وسلم فالبناء بالمحنة وفي عزنا فواليه ومع المساء وفي الوعيهات الجوء حتى يالله وفي السفع حتى يصله وبالمسفة في العالم فهي كان يوم بيوره فعلى مرقوع لأن الله فمن ثول وفعلى الله فمن ثول ما بيوره ومعاريه وفي المسفة كانت سفو الشرقين وحلى اللقاء فالجعبين مرقوع حتى الزبناء في, في سبناء رجلنا ومالجمعين حتى وعصائنا ومدعا سيادة وعنهم حتى ومدعا ومضعت الله عنها زوجنا ومدعا سنحنون اشتفتهم الواجهة العبد الآبق هو الفار من مواليه العبد الآبق هو من مواليه فهذا الزرار هو كبير من كباب الزنوم كما هو من النصوص الذي سابها المصنف رحمه الله نعم التمير الخامس اليوم سافعل هذه الطريقه فعليكم مختصر حتى كأنكم عنيف يقول باسمي شيء جد الشيء وعلى اللهaw cáiabb Mobile وله تتخلق ما تذكر اسمо ما هي علي示 والي من الله من قال يا النبي هذا يقول الناس فعلا يا تجعل هما تدع 그게 يعلم ان الناس للمصور خرية الله وصلا اهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من قوله من دبك غير الله يتعلق بالذبح عبودية عبودية الاستعانة بحيث يسمي الله عند ذبحه للذبيحة فيقول باسم الله وعبودية قصد الله بالعمل فتكون الذبيحة لله فهتان عبودية في فيما تعلق بالذبح أن يذبح مستعيلا بالله بسم الله ويذبح قاصداً بذبيحته تقرب إلى الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أماتي لله فهي لله قصداً وبالله استعانة فاتا يعبوديتان بابد منهما في الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وقد يقع الشرك في ما يتعلق بالذبيحه في هذه والمسند قال مثل ان يقول باسم سيد الشيخ هذا الشرك المتعلق بالاستعاله وقد يقول بسم الله قد يقول بسم الله ولكنه يذبحها متقربا بها لغير الله فهذا شرك في القصد فاذا يتعلق بدبته الذبيحه من انواع من العبودية والمخالفة فيه ما يفع في الشرك اندبح مستعينا بغير الله مثل المثال الذي ذكر المصنف قال باسم الشيخ قلان أو باسم الولي قلان أو نحو ذلك أو ذبح حتى وإن ذكر علينا اسم الله لكنه قصد بنا التقرب لغير الله تبارك وتعالى من الأولياء والمقبولين فذاته شرك في الاستعانة وهذا شرك في القصق نعم الكبير والستاذي يقول سورة المنطقة شرامنا والأرض سعين في هذه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث علي المتقدم في الكبيرة التي هذا نعم رواع من نبي عالم الحبيب وعلى ربط فألان مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله دعاء اللهم كن معنا في كل امر دعنا الله ان يكمل الثاني عن تغيير مناه مناه الارض اي علاماتها وعلامات الأرض يتناول امرين الامر الاول العلامات التي تميز حدود أملاك الناس ملك فلان عن ملك غيره فيأتي أحد المالكين ويدخل العلامة في أرض صاحبة حتى يزداد ملكه ويصرر ملك صاحبة هذا داخل في اللعنة والأمر الثاني في تغيير منارات الأرض أي المنارات التي يبتدى بها إلى الطريق ويهتدى الناس بها إلى طريقهم العلامات التي يعرفون بها الطرق فمن غيرها لإضلال الناس وتعمية الطريق عليهم فهذا داخل في الحديث ويبتدى و... و... ومن هذا القبيل ما جاء في الحديث نفسه من كمه الأعمى عن السبيل من كمه الأعمى عن السبيل يعني توها هو ضيع عن السبيل وتغيير منارات الأرض التي يهتدي بها الناس من هو من, من تكميه الناس عن السبيل وتضيعهم عن السبيل فهو كبير مثل أن يجد نوعها أبسادية نكها من هنا ثم يعدلها فيجعل الناس مثلا يتجهون الى اتجاه اخر فيضلعون ويخربون عن الطريق فهذه كبيرة من كبائر الذنوب كثير من الصحابه ومن رضي الله تعالى عنهم اجمعين هذا من باب الاهتمام بالاكابر والا سب الصحابه عموما من كبار الادهل بل السب نفسه للمسلمين من كبار الادهل لكن تخصيص اكابر الصحابه من باب زياده الاهتمام بهم مثل ما سبق ان معنا ذكر باب في النعم ووسل. ثم ذكر باب اخر في لحن اولياء الله مع انه داخل فيما قبل لكنه فيه مزيد اهتمام فيه مزيد اهتمام قال الله في هذا مثل صحيح. هذا مثل ما سبق يعني لما فيما سبق ذكر سب السد عموما افرد شيء خاصا في سب اولياء الله واورد هذا الحديث وهنا افرد شيء خاصا بالاكابر من الصحابه واورد هذا الحديث والمراد مزيد الائتمان للتخصيص نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل أصحابي وقد ذهي نفسه محمد بيديه وانتقى أحمده من دور من دنك لا بلا عمد أحده ولا حزينه ارتفط معه وقال الدعاء الشيطور يروه كان لعنى أممه بالإستباه لأصحابكم أحمد صلى الله عليه وسلم تسلقوه هو مرد الشيء عن نحن به الذي أمر به المسلم تجاه الصحابة هو الاستغفاء وهذا الأمر جاء في القرآن الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوانا للذين سبقون بالإيمان فالمسلم مأمور بالاستغفاء فهؤلاء أبدلوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم بالسبب واللعن مرانا المسلم ليس باللعان ولا, ولا, ولا, ولا, ولا الطعان ولا الفاحش ولا البدي كما سبق مرة معنا فكيف يكون لعانا لخيار الأمة ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البدي فكيف يكون لعانا لخيار الأمة بل إنه لم يشرع لنا أن أن نردد ونترر في أيامنا ووقاتنا بنعم إبليس الذي هو أشرى الخلق وأعظمه الفسادة ما أمرنا؟ أمرنا بالاستعادة منه ولم نؤمر بتكرار اللعن مع اعتقادنا أنه ملعون مقرود من رحمة الله لكن ما أمرنا ومع ذلك بلغ الخذلان بالقوم بقوم مبلغا عظيما فأصبحوا يلعنون خيار الصباح الصحابة في الصباح والمساء وجعلوا ذلك ورداً لهم لا يختلون به في كل صباح وفي كل مساء وهو العياد بالله نعم ولو النبي صلى الله عليه وسلم أبنى وقال في السنة أصلاح لأهل نعم فجالي رب الله تعالى لك والذي تبقى اسمك إنه لا أهل <سؤال> النبي <سؤال> من لا يبقى ولا يبقى لإله إلا أقيم وما رحل فيه الثالث عن سنة من كان هذا الغرب رسول الله عليه وسلم في حق العليم فالصديقه بالأولى والأحرق يَنَّ وَرَضْمُ الْقَرْضِي الْأَحْنَنِيِّي صلى الله عليه وسلم وفضل دُعُمَهُ عَلِيهُ وَبِيُّهُ تَعَلَى عنهما أن من خضر على الصديق على النار وإذنه يوجد حتى المفرين وعمر رضي الله عنهما هما أفضل الخلق بعد الأنبياء في كل الأمم أفضل الخلق بعد الأنبياء في كل الأمم كما صح في ذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدة أهل الجنة من الأولين والآخرين قال النبيين والمسلين فأبو بكر وعمر رضي الله عنه هما خير الناس بعد الأنبياء فليس في أمم الأنبياء من هو خير من أبو بكر وعمر وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال في علي رضي الله عنه فإن أبو بكر وعمر من باب أولى قال علي نفسه رضي الله عنه لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد, حد المفتري وسئل رضي الله عنه من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي بكر إلى ثم من؟ قال عمر قال السائل فخشيته أقول ثم من؟ فيقول عثمان فقلت له ثم أنت؟ ثم أنت فقال ما انا إلا رجل من المسلمين فقال ما انا إلا رجل من المسلمين فأبو بكر وعمر رضي الله عنه خير من. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال به ما قال هنا فهما خير من فهذا فيه الدلالة على ثرمة لعم أو شدة لعم أكابر الصحابة رضي الله عنهم ولا سيمة مقدموهم وخيارهم ال الخلفاء الأربعة وبقية الستة العشرة المبشرين في الجنة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين شهدوا بدرة وهكذا في مراتب الصحابة رضي الله عنهم في الفضل شكراً <تصفيق> لكم على المصير أهلاً لكم على المصير أهلاً لكم على المصير قال هذا في فدرس يقول لنا قال قال عمر وسايد بن خديجه وقال يا دعنا ذكرك وخاف المرصود في كذا وكذا قال بالاذل وجب عليه حق المصطفى انار سبيلت رحيلة رضي الله تعالى أن تقول سلاماً إن نقوم بمضيوني على هذا النبي المعروض وقال الشيء من أنه مستلم عن الإدماء المستلم وعلى من قبل ذلك لا أتجل وسلك الصلاة على هذا بالله يجب أنه محتى المستلم وقال ربي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبي هي كابل وقد باءتنا فأقول لك قال لهم كيف يدفعون إلى حياتك وغفظنا قالوا يكتبون قطعة لأن الله تعالى من وضع على السلام من الأولين قال الله لأ فعال تعالى والسالحون من المهاجرين والأصار والذين يستدعون بإرسانه وفي الله عكم وعكم لا يوجد سند له في ما جاء من المسلمات فالتسليمات لذلك المسجد فقد قلنا ان سد افضل خلق دعى رسول الله عليه وسلم لاي حول ولا قوه الا بالله التاخذ نام استدلال المصنف عظيم جدا بقوله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه يا كافر فقد باء به بها أحدهما باء بها أحدهما الصحابة أبو بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المسلمون خيار عدود فمن قال في حقهم إنهم كفار أو إنهم مرتدين فيقطعا راجعا إلى القائد بدون غير ما يقال هنا باء بها أحدهما وإنما يكون باء بها من قال ذلك لأنهم خيار عدول من خيار المسلمين وعذولهم زكاهم الله في القرآن وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام بل شهد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولغيرهم من الصحابة من فمن قال إن أبا بكر كافر فهو الكافر القائد هذه الكريمة هو الكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد باء بها أحدهما وفيما تعلق بسبب الصحابة قال رحمه الله فما الظن بمن سبب أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يخلد بذلك في النار إذا قيل بكفره فإنه مخلد في النار و... ولا سيما في مصادمته للقرآن ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة في بيان قبل الصحابة ومكانة الصحابة وقدر الصحابة ولهذا استدل بعض العلمة بالقرآن على كفر من فعل ذلك وإذا اعتقد كفره فإنه يكون مقلد ليس فقط بأن يعتقد النبوة أو الألوهية لعلي بل أيضاً يعني مثل من يعتقد في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها فعل تفاحشة والياذ بالله والله عز وجل أنزل في براءتها 18 آية في القرآن أنزل في براءتها 18 آية في القرآن فمن قال بذلك أو وصمها بذلك بعد ما, ما أنزل الله فيها ما أنزل فإنه كافر فإنه كافر بالقرآن ومن قال في, في أبي بكر إنه كافر ولعنى الكافر ولا يكون الأمر مقصورا على المعنى الذي أشار إليه المصنف وبعض العلم استدلوا على كفر هؤلاء في القرآن في آيات صريحة مثل الآية التي خكمت بها سورة الفتح قال الله عز وجل يغيظ بهم الكفار قال بعض العلماء فمن غاضه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كذا كما أخبر الله جل وعلا نعم أخبره أخبره أخبره قال أبي صلى الله عليه وسلم لا يكون للماذا لحب الأنصار ولا يكون لتعبيره الأنصار وقال رسول الله عليه وسلم لا يكون لهم للا نؤمن ولا يكون لهم من الصحابة لكن ذكرهم للاهتمام أو لمزيد الاهتمام أورد ما جاء في طغل حب الأنصار وأنه آية الإيمان وكيف لا يحب المسلم أنصار النبي عليه الصلاة والسلام الذين نصروه بمالهم وأوقاتهم وجهدهم وأنفسهم فهم أنصار النبي عليه الصلاة والسلام وأنصار ديلا فتحبهم إيمان وبغضهم نفافا فالكبيرة هنا بغض الأنصار الضغط الأنصار كبيرة وضغط الصحابة عموما كبيرة ولكن خص الأنصار ضد ذكر مزيدا لمجيء نص خاص يتعلق به نعم الخبير التاسع من تعالي أطلالة أمس المسلمة السيئة فعلم نبي صلى الله عليه وسلم من تعالي أطلالة أمس لا ذلك من ذاتي وقال صلى عليه وسلم ان الشد وشيئا كبيرا شيء هو وقال صلى عليه وسلم كل من دعى الصلاه يضاعف وكل ثم اورج هذه الكبيره كبيرة إحداث المحدثات وإنشاء البدع والدعوة إلى الضلالات فهذه من كبارة الإثم هذه من كبارة الإثم وخطرها على المحدث عظيم جدا بل, بل إن خطرها عليه بحسب عدد من تبع كما هو واضح في الحديث كان عليه وزرها ووزر من عمل بها فإذا امتد العدد وزاد زاد الوزر وزاد الاثل ولا يكون هذا خاصا في من تلقوه مباشرة عنه بل من تلقوا عن تلاميذه وتلاميذ تلاميذه إلى أن تقوم الساعة يحمل أوزار هؤلاء كلهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة يوم من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون فإحداث البدع وإنشاء المحجتات هذا من أخطر ما يكون على الإنسان أن يصنى في الناس سنة سيئة وأن يحدث في الدين ما ليس منه وأن يدعو إلى الضلال فهذا من أعظم من أعوى من الذنوب وأشدها خطرا بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث في الحديث ثوبان في سنن أبي داود وغيره أنه قال إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين فهؤلاء خطر خطر كبير على, على الناس لأنه يدعو إلى الضلالة بطالب الحق بطالب الهدى ولباس التقوى فيضل الناس ويقعون في العبادات الباطلة والأعمال المحدثة التي ليست هي من دين الله بسبب أغلال هؤلاء المذلين والمصنف رحمه الله نبه هنا تنبيها لطيفا عندما حذر من هذه الكبيرة بذكر بعض النصوص الوالدة فيها ذكر الحديث كل بضعة الضلالة كل بدعة الضلالة فالأمر إما سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بدعة و و و والبدعة هو ممحجد في الدين. كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه بورد فمن أحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه مبدوض عليه في العقائد في العبادات في الأذكار كان بيرون كان بيرون يقول <تصفيق> ان بعض من الشعريات المتنبهه حرام <تصلاح> كذب <كتبع الكمال> <تسجر> ولا هذه من الكتابات الواصله في شعرها والمتلجه والواصله في شعرها عن التي تزين في في شعرها شعرا اخر لتظهر به طول شعرها فهذا يسمى وصل ومثل الوصل تركيب الشعر الشعر الذي يركب على الرأس فهذا مثل الوصل وكذلك المتفلجة المتفلجة هي التي تفلج أسنانها وتضع بين الأسنان يعني مسافة يسيرة جدا للحصن تتفلج للحصن يعني ل... ل... ل... تظهر بذلك حسن أسنانها ومنظرها والواشمة التي تضع الواشم في... في يدها أو في خدها أو في عرضها ويفعلون كل ذلك للتزير وكله من لخلق الله وهو مما يدعو, إلى مما يدعو إليه الشيطان ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله كله داخل من دعوة الشيطان أو داخل دعوة الشيطان لتغيير خلق الله تبارك وتعالى فالواصلة والواشمة والمتفلجة هؤلاء كلهن ملعونات بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تفعل ذلك في غيرها تصل سعر غيرها أو تقوم بالتفليج أو الوسم لغيرها فهي أيضا يشملها اللعم فاللعم يشمل من فعلت ذلك ومن قامت بهذا العمل يعني من صنع ذلك في نفسها ومن قامت بهذه الصناعة الواشمة والمستوشمة الواصلة هو المستوصلة التي تصل شعرها والتي تقوم بوصلها بوصله لها كل منهما يشمله الوعيد واللعن نعم النامسة يتعلق بالشعر أيضا تأخذ جزءا من الشعر وتحدد مثل مثلا تحدد شعر الحاجب فتجعله مثلا إذا كان كثيفا تجعله رقيقا وبمسافة معينة والباقي تزيل النمس إزالة الشعر إزالة الشعر فتزيل شعر حاجبها ليس كله وإنما أجزاء منه من أعلاه ومن أسفله بحيث يبقى رقيقا وتفعل ذلك قاصدة التجنبل وقاصدة الزينة وهذا من التغيير لخلق الله سبحانه وتعالى وفي زماننا هذا استجد أمراً يفعله بعض النساء يسمى التشغير تشغير الحاجب وتشغير الحاجب هو أن يوضع على الشعر شعر الحاجب لون أو قلاء مثل البشرة مثل لون البشرة تماما وتشقر حاجبها يعني تضع عليه الطلال الذي هو مثل لون البشرة وتبقي جزءا رقيقا من شعر الحاجب على لونه لا, لا تضع عليه هذا الطلال فتكون مثل النامسة تكون مثل النامسة يعني النتيجة هي نفس نتيجة النامسة يظهر شعر أجيبها رقيضاً لكنها لا, لا تفعل النمس وهذا حكمه مثل حكم النمس لأن هذه خيلة للوصول إلى نفس النتيجة التي يصل إليها من, من النمس نعم شبيركم حديث مسكتون وحشاء الله فيه بالعديدة صالح فيه صلى الله عليه وسلم اشار من ذلك العام وان كان اقرته في حروف الروماني بنا اشار الى كسكين او مدرعه او حنجر او نحو ذلك اشار اليه بها يعني يخوفه بها أو يوهمه انه سيغربه بها أو ذلك فمجرد الإشارة كبيرة وفيها لعن فكيف بمن آذى بدن أخيه بالحديدة كأن يجرحه أو يسير الدم من جسمه وكيف إذا أجهق روحه وقتله بهذه الحديدة فهذه كلها كبار ومجرد الإشارة بدون الأذى يعني بدون أن يطعن أو يؤذي بأن صاحب مجرد الإشارة والتهييد بالحديث هذا من كبائل الإثم وقد ورج في هذا الحديث الذي ساقه المصنف من أشار إلى أخيه بحديث فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه وإن كان أخاه لأبيه وأمه و... والإشارة هنا في ف... الحديث للأخ من الأب والأم على اعتبار أن الغالب بين الأخوان المسامحة في مثل هذا النزاح من بينهما هذه القرابة المسامحة فما وجود المسامحة والميانة بينهما فإن الملائكة تلعن لمباشرة لهذا العمل بمعنى أن الإنسان لا يقول أنا بيني وبين المزح وبيني وبين الدعافة وبيني وبين المحبة وهو يسامحني لو فعالت مثل هذه الأشياء ولا ينزعج مني حتى وإن وجدت هذه المعاني فالإسارة بالحديدة فيها هذا الوعيد الإسارة بالحديدة فيها هذا الوعيد ومن حكمة السالع والسالع في هذا حكم قد يرفع الحديدة ثم عن الشيطان لفعل ما, ما لم يقصده برقه وكم من رفع الحديدة مهيبا فقتل من أمامه دفعه الشيطان ما من أمامه فهذا في حفظ للمسلم لأن ترويع المسلم حرام مجرد الترويع والتخويض الترويع وجاء في أحاديث في تحرين ترويع المسلمين وفي أيضا سد الدريعة دريعة الأذى والقتل بالمنع من مباشرة هذه الأعمال مباشرة هذه الأعمال أن يرفع الحديدة تهييبا تخويفا لأقيد فهذا فيها البعد عن ترويع المسلم وفيه أيضا سد الدريعة من وصول لإيذاء المسلمين أو قتلهم أو نحو إيذاءهم يقول لا غير التكليف عند جمهور الفقهاء تعتبر وقوله ادعى الى غير ابيه يعني انتسب انتسب الى غير ابي فيحول في النسب من ابي أو من قبيلته أو من جده إلى نسبة أخرى إلى ناس آخرين فمن فعل هذا فمرتفف لكثيرا عظيما بل جاء الوعيد على هذا العمل بأن الجنة عليه حرام وقد جاء في هذا الأمر أحاديث كثيرا ذكر جملة منها المصندف رحمه الله وعلى أبي عليه الله لا ذلك ان الله هذا نعم قوله وقوف هذا كما سبق ان مر معنا لا نظائر اطلاق الكفر لا على الاكبر الناطق من المله وانما هو كفر دون كفر <تصفيق> هذا فيما يتعلق بالمدعي لغير أبيه جاء أنواع من وعيد لا يدخل الجنة الجنة عليه الحرام عليه لعنة الله فهو كفر أنواع من وعيد جاءت في هذه الكبيرة <تصفيق> جميلة جميلة برشي عم برشي عم عم صلوق صلوق في الشريك الطالب عليه فعلي قبول يموت تعالى عدد من يسمعه ويقول هو الثمان أنت نهدد على النقار والمعينة لله ومعينة الأنفل الصحيحة فإن شرطات في بين أشخاص المثيلة والشياء والشياء والمعينة وفي أقادة وصل الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في الحرار والمعينة على ذلك ومن حتى ذلك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 كأنه يعني لا يتجلد الكحيل لا يذكر الله في موقعه صوت ولا تكرر تاريخ الطبل وهذا هو موضع الذي تكرر هنا هو موضع الشاهد من الحديث من ادعى إلى غير ابيه أو انتمى إلى غير مواليه يعني انتماء العبد الى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا أي لا يقبل الله منه صريقة ولا نفلا وعلى الكتاب الضوية الله تعالى أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من قبل أن اتعالى وإيجاه منه وهو يعلمه وإنه شفر ومن اتعالى يسبه فإنه منه وليس بقوى مقعده من النار ومن كرامات الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله عليه كتب عليه كتب عليه كتبه المسلم قلنا يا كرامات نعم كثير من كرامات الرسول صلى الله عليه وسلم والله كثيره كبيره اشهر ذلك في ذي الحجه في عاشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيره تشرب من النار نعم ولكن الله هي التسام و التوكل انا هي التشاءم والتشاؤم يكون ب الطيور و... ويكون بغيرها لكن لما كان غالب التشارم الذي عليه الجاهلية كان بالطيور بأنواعها ببعض أنواع الطيور أو بحركات الطيور سنوحها وبروحها ولما كان هذا الغالب أطلق على كل تشارم من تطيور أن الأصل في او خان في التطير او التشاؤم بالطيور وال التشاؤم شرك وفي على قلب الانسان واصابته بالوهن وضعف الدين ورقه وكثرة المخاوف والمقلقات التي تنتاب القلب وان الاضرار التي تلحق الانسان اذا كان نظرة للأشياء وللأمور بمثل هذه النظرة القاكمة المظلمة النظرة المتشائمة ولهذا جاء الإسلام بتحريف التشام والمنع منه والدعوة إلى أن يكون المسلم صاحب عزيمة وصاحب همّة وصاحب إرادة طيبة وقبالا عن لا لأن يكون متثبطا متوانيا متقاعسا متكاسلا متشائما إذا وجد فيه التشاؤم وجد فيه القذنان والوهن والكسل والضعف إذا كانت هذه نظرة للأشياء وتنتابها المخاوف في كل وقت وفي كل حين بهذه النظرة المتشائمة والتشاؤم كبيرة التشاؤم كبيرة وقول المصلف رحمه الله ويحتمل أن لا تكون كبيرة لعل المصلف رحمه الله وضع هذا الاحتمال لاعتبار جانب التطير يهجم على القلب هجوما لا يتوبه الإنسان ولا, ولا يبسده ويسعى في طرده في هذا الحد لا يطرعا كبيرا من هجم عليه هجم على قلبه ثم طرده ولهذا قال ابن مسعود وما مناه الا ولكن المريد يذهب بالتوكل يعني ما منه الا يدخل على قلب احيانا شيء يدخل على قلب شيء لكنه بايمان وتوكل وثقه بالله فهذا الحد لا يقال عنه كبيره لا يقال عنه كبيره لكن من يطلب الطير ويسعى في طلبه ويذهب يبحث مثلا عن الطيور والاشياء التي يريد بها هذا لا كبير أنه كبيرا بدون اختمال وبدون تركب كبيرة قطعا بكبال لكنه شرك بالله عز وجل لكن الأمر الآخر الذي هو يهجم على القلب مثل يعني شخص أراد أن يسافر فرأى شيئا أفزع أو أخافه وتشائم وخشي أن يحصل له مثل هذا الأمر ثم قرد قال توفتلك على الله استعنت بالله والحافظ هو الله هو في, في طريقه ما بدت له الطيره ولذا ورد ان الطيره ما انباك او ردك يعني ما احدثت فيك تاثيرا في سلوكك او عملك اما اذا قرت هاجمت على قلبك وضربتك هذه لا ضرر ولا تكون اثما لانها ادي حديث, حديث, حديث خطر يعني نفس الإنسان وطرده الإنسان لكن إذا فعل هذا الأمر ورتب عليه امتناعا من عمل أو فعلا لعمل بناء على هذا التغير لا شك أن هذا كبير من الكبار وأورد حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة سرق الطيرة سرق ومما يعرف بالأمر أنه كبير وصفا بأنه شرك وصفا بأنه كفر قال وما منا إلا يعني إلا ويعني يهجم على قلبه شيء من هذا لكن المسلم يقرضوا بتوكل على الله قال ولكن الله يجيبوا بالتوكل ولكن الله يجيبوا بالتوكل وهذا الذي يهجم على القلب ما يضر ولا يؤثر إذا قاومه المسلم وطرده بتوكله على الله سبحانه وتعالى واتجائه إليه وإيمانه ذلك وقوله لا عدوى ولا قيرة هذا نفيه ما عليه أهل الجاهلية من اعتقاد في العدوى وأنها مؤثر بنفسها وكذلك ما هم عليه من التطير بالطيور وأشباهها ونحوها من كانوا يتطيرون به هذا كله من الجاهلية التي جاء الإسلام بنفيه وإبطاله قال مرحب المثال إلى يا رسول الله ومن فعل قال الكلمة الطيبة والكلمة الطيبة لها آثر جيد على المسلم وتبعث فيه التفاؤل والنشاط والرغبة ولا تثنيه عن الخير فكان عليه الصلاه والسلام يحب الكلمه الطيبه يحب الكلمه الطيبه شخص مشى الى السوق يبيع التجاره هذا مع وتجاره يريد ان يبيع وهو طريقه سمع شخص ينادي صاحبه قال يا راضي تعال تفكر وهو تفاؤل انه يربح هذا لا سيبي الكلمه الطيبه كانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام او شخص مريض سمعا شخص ينادي يا سالم مثلا فرق متفائل قال مثل هذا ما يؤدر هذه كلمة تبعث النشاط بخلاف التطير التطير إذا وجد يظلم القلب ويظلم الطريق يتبرد الهمة ويحصل التواني والكسل والإحجان وتملغ الإنسان وتمنع من أعمال الخير أما الكلمة الطيبة فهي لا تضر الإنسان وماغن كما هو عليه بل يزداد نشاطاً ورابداً فكانت الكلمة الطيبة تعجب النبي عليه الصلاة والسلام الكبير قال رسول الله عليه وسلم لا تبسوا الحديث والذيذات ولا تشربوا في آجة الدهب والكفة ولا تأخذوا بسلاتها لأنها لم تدوني أحد أسلسة أسلسة سنقر عليه وقال رسول الله عليه وسلم الذي يأخذوا في آجة الدهب والكفة وإنما في قرده ما أرسل من حسن وقال من شئ فالبت يتضلني لم فيها إذا اخترت فجركم هذا هذه كبيرة وقد جاء فيها وعيد كبير السرب في آنية الذهب والفضة السرب في آنية الذهب والفضة وقد جاء في هذه الكبيرة أنواع من الوعيد فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنها الكفار في الدنيا وليست لهم في الآخرة وهي ليست المؤمنين في الدنيا يجتنبونها أو يتعدون عنها طاعة لله ويجدون ذلك في الآخرة ثوابا يشربون في الجنة بآنية الذهب والفبة ومن الوعيد الوارد أنه أن من شرف بها إنما يجفر في بطنه نار جهنم هذا كله يدل على أن الشربة بآنية الذهب والفبة أو الأكل فيهما من كباري الدنوب سواء في الأواني التي يوضع عليها الطعام أو الآلات التي يؤكد بها الطعام مثل الملعقة إذا كانت من الذهب أو الملعقة إذا كانت من الفضة أو نحو ذلك هذا كله يشمله هذا الوعيد نعم نبي ربما خامسة والسكور الجدائر قام تعالى ان يذكر تطور في, في على نعمه في كل خصمان ولذلك هذه الملائك ثم تمد ذكر هذه الكبيره من الجدال والمراء واللذات واكلات القضات وهذه من الامور التي انثار الينا ان مصنفيه من التبادل لان ليست من انصار المسلم ليس من اخلاق المسلم الجدل والمراء وولدت والمشادات والخصومه ونحو ذلك ليست من خصائص المسلم فاذا كان الانسان متصدا بهذه الصفات فهذا ليس من امارات الخير ولا علاماته و متنام القضات يعني من يتوكلون من يتوكلون امور الناس عند عند عند القضات وهؤلاء منهم من يتوكل على وجه الاحسان والمطالبه بحقوق الناس بالمعروف دون تعدي ودون جور وهناك من من يحسن الخصومه ويحسن الجدل ويحسن المطالبة ويحسن اللحن بالحجة حتى يستخرج ما ليس له فيه حق أو ما ليس لمن يطالب له فيه حق ولكن لجدله وقوة عارضته وحسن معرفته بالنقاش والجدال يستطيع أن يقنع من أمامه من قاضي أو غيره فيلحن في حجته ويقطع بهذا اللحن مانا حراما وحكم القاضي في مثل هذه الحال لا يخلل الحرام عليه يعني لو لحن في حجته أمام القاضي وحكم له القاضي فهذا لا يخلل الحرام لا يخلل الحرام بل يبقى الحرام حراما فهذه من الأمور التي هي ليست منحصان أهل الإيمان وأورجا من الأدلة ما يشهد لذلك من منها ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وجاءت الحديث الصحيح أن أبغض الناس الله الألد الخصم يعني الذي يجادل ويماري فيه الجدال وفيه المرأة ولا يهم أن يكون مصيبا أو محقا المهم أنه يعني أن يسكت من أمامه وأن يقطع حجة من أمامه وأن يعلو على الآخرين ليس همها الحق والوصول إليه وبلوغه وإنما أهمته أن يرتفع على الآخرين وأن يماري السفهاء وأن تظهر حجته عليهم أو يظهر قوله عليهم فهذا همه ولهذا جاء المصنف هنا بهذه الآية ويشهد الله على ما في قلبه يعجبك قولة في الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه يقول يشهد الله أو يعلم الله أنني على حق أو أنني على صواب والله لد الكصام من أبغب الناس إلى الله سبحانه وتعالى قال تعالى ما ضربوه لك ما ضربوه لك ماذا ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون جاء في الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية و -و -و -و -و وذكر أن من قتح عليه باب الجدل أغلب عليه باب العمل بمعنى هذا الكلام قال عليه الصلاة والسلام نعم قال أعلم أمسكت يجعل سلطان أحساهم في صدوره في الهدى كبر ومعه في هذه لا يتسبق المرق معه وفي إشارة أن الكبر له دور كبير جدا في قضية المجادلة بالباطل وقالت على اللي اللي أحسن. المجادلة التي بالله بالتي أحسن هذه ليست مذمومة التي يقصد المجادل باللفظ والاحسان بيان الحق لمن امامه ودلاله على الطريق وازاله الشبهه التي عرضت له هذا امر يحمد ولا يذم وكان نبينا الله عليه وسلم الرجال في مجادله مع هنا ايضا إلى أن قضية الخصومة وقوة العارضة ليست هي وحدها التي بها الوصول للحق الوصول للحق يوصل يعني يصيبه من أصاب الحق لا من قوية عارضته أو قوية حجته قد تكون عارضة الإنسان قوية وجداله قويا والحق بعيد عنه فليست العبرة حتى وإن أسكت خصمه أو أفحم خصمه أو أفحم من أمامه قد يفحم من أمامه ويسكته والحق ليس معه ولهذا يقولون أن رجلا جاء للإمام مالك بن أنس رحمه الله وقال أريد أن أتناظر معك أريد أن أتناظر معك قال فإن غلبت قال له الإمام مالك فإن غلبتني قال تتبعي قال فإن غلبتك قال أتبعك قال فإن جاء شخصا ثالث غلبنا قال نتبعوه قال يا هذا ليست دين لمن غلب يا هذا ليس الدين ليست دين لمن غلب أن ليست الحق لمجرد أن يغلب الإنسان في المجلس قد ويسكت من أمان وشق ليس معه ولكن لو لقوة ذنجدل وقوة قد يسكت فقال يا هذا ليس الدين لمن غلب هذه كلمة عظيمة جدا الدين ليس لمن غلب إذن الدين لمن؟ لمن أصاب الشق أصاب الكتاب والسنة ولهذا أيضا جاء عنه أنه قال في نفس الكصة او كلما جاءنا رجل أجدر من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله أو كلما جاءنا رجل أجدر من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله الدين ليس لمن غلبه الدين ليس بالجدال والقصمات ولهذا عامة كتب العقيدة للسلف يورد فيها آتاة في ذنب الجدال وبالتحذير منه وبيان فطوره على الارساف القضيه ليست قضيه جدل وخصومه القضيه مع القضيه معني حق واتباعا لكتاب الله وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وما ما يعني ابو يحيى السعدي رحمه الله دليل كثير الحديث صلى الله عليه وسلم على ان هذه القضايا ذاتها قال رسول الله رسول الله عليه وسلم إن جاء الله بحصولنا لم يسأل في صحة الله حتى هذا ضابط كل مسألة قوله بغير علم أما إذا كان عند علم يعني العلم هو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهم الكتاب والسنة فإذا كان بعلم أراد إقامة الحجة وبيان الهدى بالناس ورد الباطل فهذا يهجر نعم ما والله ما قلنا هذا يفيد الانسان تفتح عليه باب الجدل يكون سبباً للحرمان من العمل إذا كنت حريباً بالجدل يكون سبب الحرمان من العمل وإذا أردت تعتبر هذا فأعتبره بمثال يعني كبير وواضح في حياة كثير من الناس يصخرون الليل في الجدل وينمون عن صلاة الفجر وينمون عن صلاة الفجر وينمون الفجر ما ظل قوم بعد النهود كانوا عليه الا اوتوا الجدل يفتح عليهم باب الجدل ويحرمون العمل ويحرمون العمل وهذا من اخطر ما يكون على الانسان تكون حياته في في جدل اما العلم هو اما العمل الذي هو غايه العلم فهو في معزل عنه نعم وربنا وكيف الصلاه على سيدنا اننا وفقنا انحافظ على مقتضيه هذه هذه ثلاثه امور ذكر ان عليه الصلاه والسلام اخاف ما يخافها على الأمة زله عالم ولاذا يقولون زله العالم زله العالم إذا زل العالم الناس يتأثرون بزلتهم لثقتهم به والعالم و... لا... ليست بالمعصوم ولهذا أيضا العلم نبهوا على مسألة في الباب آ... ال... ويقع فيها كثير من العوام تتبع زلات العلم وذكر يعني أهل... أهل العلم أن هذا من الزندق ومن الفصران والحرمان أن الإنسان يتتبع زلات العلمة أو مثلا يريد فتوى في حكم معين أو في عمل معين فيطوف بالعلمة إلى أن يجد من يفتيه على هواه أو على غربته يتتبع الزلات أو الأفوات أو, أو, أو الأخطاء أو العثرات فزلة العالم خافها النبي على أمته خوفا شديدا والعالم قد يزل ويكون معذور يزل ويكون معذور وقد يزل ولا يكون معذور لأنه لم يجتهد اجتهادا تحرى به إصابة الحق وإصابة الهدى أو كان فيه لا لا لا إجتهاده له فيه نوع من الهوى فلا يكون معذورا وقد يكون فيه زلته معنورا اجتهد وأخطأ وتحرى الحق ولكنه أخطأ قال رسول الله نعم <تصفيق> <تصفيق> من رؤى العالمين صلى الله عليه وسلم ما أفضل وعلى أفضل كله من تبنيه عليهم النساء صلى الله عليه وسلم أفضل أعلى الجميع ودئين صعبتان من الإيجاد والمتاع والدئان صعبتان من النهاد هنا ذكر في هذا الحديث الأول كل منافق عليم اللسان الحديث اللي قبله جدال المنافق بالقرآن هنا حقيقة مصيبة أو أمر خطير كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف الأمة يخاف على الأمة من وهو المنافق عليم اللسان أو المنافق الذي على الطناع على الأدلة وعلى النصوص ويبدأ يتكلم ويرد الآيات ويرد الأحاديث ويرد الهجة والأقوال يردها ويضرب بعضها بعضا حتى يلبس على الناس ويوقع ويوقعهم في السبوك في دينهم فخطورة مثل هذا إذا كان عليم, عليم اللسان ويجاتب بالقرآن يقرأ القرآن ويقرأ الحديث. ليس هدفه أن يصيبه هو الحق ولا أيضا هدفه أن يهدي الناس إلى الحق ولكن يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث لينبس على الناس ويشكه عليه في أجانب وهذا يقع كثيرا وتجد يسوق الآيات والأحاديث هذا أخشى ما كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ناما في مبير السادس و ستون في من خصى عبده و جدعه و عبده و عبده و غلما مقابل قال الله تعالى و من المعلم في سلام الله من يدنا ولو عبرنا فلا يمتبوننا آلان الأمان ولو عبرنا فلا يمتبوننا أهلا للأمان قالوا عبده و السبيه و القتب ثم أورد هذه كبيرا من خصى عبده أو ججعه أو عذبه ظلما وبغيا أي أن هذا من كبال وخصره هو أن يجع قصيته يعني بتعطيلها إما بكيها بنار أو بشيء من هذا القبيل ويقال له أكساء يقال له و هنا بعض النذله بدا بهذا الدليل العام ولا اولوا ولا بن انهم ولا ولا فلا يبتكن اذانا الله هذا الشاهد من الايه قال بعض المفسرين هو الخصاع هذا النوع من التفسير يسمى تفسير الايه ببعض افرادها تفسير الايه لبعض أفراده هذا نوع من التفسير لأن هذا هو معنى الآية فقط وإنما هذا فرض من الأفراد الداخلة في معنى الآية فالخصام من التغيير لخلق الله الذي تتناوله الآية بعمومها أثناء أروا الله سبحانه وتعالى أعلم الله وعليه وسلم وقال الجدع, الجدع القضع يعني جدعه آآ آآ آآ أي قضعا مثل أن يجدع أذنه أو يجدع أنفه أو يجدع طرفا من أطرافه مثله ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه آآ آآ قال كما تنفج البهيمة بهيمة جمعا هل ترون فيها من جدعا إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها الجدع هو القطع فجدع عبده يعني جدع قرب من أطرافه أو جزء من الأجزاء بدنها الأم أو, أو الأذن أو هنا. وَأَوَاَاَبْلَاكِمُ عِنْهَاِسَيْا عِنْسَيْا وَمَرْبُّهُ عِلْقَالَ مِنْصَحَى عَدْهُ وَأَوْصَيْنَاهِمُ نعم وصحى الحاكم فأفضل حديث كبير no. no. من المكرم ومثل بأهل في نفسه حظ نعم ومثل في نفسه يوم الضيان من بعبده فهو حظ يعني مثل ما نبهد الذهبي وأيضا و... و... و... المحقق أن الحديث ضعيف من مثل بعبده فهو لكن مرة معنا في, في الحديث ما, ما... ما يشهد لي... لهذا الأمر يعني أن, أن... لو... لم قال لما راه يعذبه قال لو لم تفعله لمست في النام. قال هو لوجه الله هو حر لوجه الله قال لو لم تفعل ذلك ل... لفحتك النار والتمثيل تعذيب له فتكرارته ان يؤتي طاعونه وانيه و لوجه الله عز وجل هذا الايمان هذا من اخر ما اوصى به النبي وحضر عنه عليه الصلاه والسلام وسيده ورسيه بالصلاه وكثر ذلك الصلاه الصلاه وما ملكت أيمانكم اي اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم حبيت حبيت نعم بالنسبه الله هذا السند ذهبي جاءوا الساجعين في الصبح في وجهه في وجهه قالوا وتعلوا ويصطفرون الذين كانوا على الاشياء الشعور وإذا جاءتهم اقوالهم مفخرون الا انكم لا يعلم انكم المعتدون ويرفعون السكر وما يقوم من ركبه كانوا ودائته خرج من الشارع بالود في هذه المعركه في الدعاه من التبادل والتغفيف بيانه كما جاء في القرآن الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني يأخذون حقهم وافيا وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون فإذا كان لهم يأخذونه وافيا وإذا كان عليهم يدفعونه ناقصا هذا هو التغفيف ويكون في المكيلات وفي الموزونات يكون في المكيلات وفي الموزونات وهو قال المصنق رحمه الله نوعاً من السرقة والقيانة والغش وأكل لأموال الناس بالظلم الباطل نعم يؤف الثاني لك وشكتور الأمن من فكة الله الفعالة عربه تعالى <تصفيق> الله فلا يجب أن أمنوا الله قال تعالى فتعالى فتلكوا بما أصدوا أظمان كوتا وقال تعالى: الذين "فالذين آمنوا ورغبوا في البرات يا رب في حياه الدنيا وما ينوب بها والذين هم عن اياتنا غافلون" نعم. سوره التاء 69 ايات من سوره التاء هذا الرحمن الرحيم قالوا ربنا علانا ولا يشم الطرق الى وقال تعالى: "والذي قال تعالى لا تقنط الله قال صلى الله عليه وسلم ان احدكم بالله المسلم لله لا بد ان تكون قائمة على الرجاء والخوف رجاء رحمة الله وخوف عذابه سبحانه وتعالى وأن يجمع بين الأمرين لا أن يأتي بأحده دون الآخر بأن يكون راجيا ليس بقائف وقائفا ليس براجي بل يجمع بين الأمرين معا يرجون رحمته ويخافون عذابا يدعوننا رغبا ورهبا فهذان ركنان لابد منهما في التعبد مع المحبة إلى المعبود الله عز وجل يُعبد حباً فيه ورجاءً لثوابه وخوفاً من عقابه فهذه اركان التعبد القلبيه لا بد منها اذا فرط في الرجاء اذا فرط في الرجاء و زاد في الخوف هجته الله من رحمة الله و... وإذا زاد الرجاء وأهمل الخوف أمن من مكر الله أمن من مكر الله وكل من الأمن من مكر الله والقموط من رحمة الله كبيرة الأمن من مكر الله الذي ذكره أولا مصنف كبيرا من الكبائد يتولد عند الإنسان إذا غلب جانب الرجاء واهمل جانب الخوف اذا جانب الرجاء واهمل جانب الخوف فانه يامن مكر الله واذا غلب جانب الخوف واهمل جانب الرجاء تصيبه الكبائر الثانيه ويقنط من رحمه الله القنوط من رحمه الله وإذا أتى بالرجاء والخوف بالتوازن ومضى معتدلا متوازنا و Panel Aplicis فانه يسلم من الياس ومن من القنوط يسلم من اليأس ومن من القنوط ولا تكون السلامة من اليأس وال قنوط الا بالاعتدال كان في باب الرجاء والخوف الا بالاعتدال في باب الرجاء والخوف اذا غلب جانب الرجاء اهمل لخوف يصيبه ماذا اليأس والأمن مكر الله وإذا غلب جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء يصيبه القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله فهتان كبيرتان يصاب بهما الإنسان في عدم اعتداله في جانب الرجاء والخوف لا كبيره بسر جمال في طعن في في ايضا اضافه لهذا ما جاء في الحديث ان كنا تكفرنا العشير تكفر المنعمين جاب في بعض الفاضل الحديث ففران نعمه المحسن ما يعني من احسن اليه وصنع اليه معروفا فتكفر هذه النعمه وجحدها كفرها وجحدها ف هذا من الأمور العظيمه ومن الامور الكبيره هنشكر لي ولوالديك لا يشكر الله بل يشكر الناس إني أريد كنا أكبر أهل النار قلنا وبماذاك يا رسول الله قال تكثرنا اللعم وتدفرنا العشير يعني جاء كف... في بعض الفاظ الحديث تدفرنا المنعمين نعم الكبير في هذه المنعمة السبعون المنحب للنعمة قال الله تعالى قل رائكم أصبح صلى الله عليه وسلم أذنع قبلنا لكم نعوذي الكاه تبق عليكم وقال الله عليه وسلم لا تبقوا قبلنا أصبحوا قليم وعلى عام سبعين عن أبيه عن جده عليه وسلم قالوا لنها قبل مالي أو قبل كاري والله يوم القيامة أفضهم أحمده في نسكته وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثالثة لهم ممه الله البيانة البيانة ولا يقوم إليه فيه من قيامة ولا ولا حلاف ذريه ودن على قضي مانة الثلاث وأنه عنه من السبيل ودن باية لا يريده من الدنيا فإن أعقام منها وهو فلا لم يفله يعارض انشغال العقله عن حاله بالله في منع فضل الماء أي الفاضل عن حاجة الإنسان الزائد عن حاجة الإنسان يعني لا يحتاجه زائد عن, عن حاجته وحاجة أهله وولده فهذا يسمى فضل الماء فإذا منع ابن السبيل ومنعه المحتاج ويرى الشخص الضمآن العطشان وعنده فضل الماء ولا يعطيه من فهذه كبيرة من الكبائل وجاء فيها وعيد السديد كما مر معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله ومنها ما ختم به في صحيح البخاري قال يقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل بيداك يعني ما مننت به عليه ولك أن تربط بين هذا الحديث الذي ختم به المصنف وبين الآية التي صدر بها كلامه على هذه الكثيرة وهي أن الماء منة الله على عباده ما لم تعمل يدك قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أي لا أحد غير الله سبحانه وتعالى فالماء منة الله إما أن يخرج من الأرض أو ينزل مطرا من السماء تفضل به سبحانه وتعالى على, على عباده فمن كان عنده قبل فمن كان عنده قبل ماء ومنعه ابن السبيل فهو على كبيرة وأمر وذنب عظيم نعم الكبيرة الثانية والصبعون من وسم من دائل تتبقى الوجه عجاج بن رضي الله تعالى عن محمد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعي الله الذي وسم من دائل تتبقى فان جاءوا يروون فقال لهم النبي دع عنك من ورث الكنيسه او الله وناس وعباد ولا عداله فقال صلى الله عليه وسلم فادرنا رسولنا يضمن ان مثل المؤمن المسلم قايل واعد معه ذلك ان من ذا رو وان مثل رو عرفه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ثم ذكر هذه الكبيرة وسم الدابة في الوجه وسم الدابة في الوجه يعني أن يضع فيها وصما في وجهها فهذا من كبار الذنوب والوسم علامة نوضع في حتى يميز الإنسان دابة أو دوابة عن دواب الناس حتى لا تختلط و... و... أو يدعيها أو ناس لأنفسهم فالعلامة تميز دوابه عن دواب غيره فلعن النبي صلى الله عليه وسلم عن وسم الدابة في الوجه ونبه هون على قائدة تتعلق بعموم التباهر أخذها من قوله أما بلغكم أما بلغكم أني لعنتم من وسمة ذهيمة في وجهها أما بلغكم هذا فائدة أن الإذن متعلق بمن بلغته الحجة كما قال الله تبارك وتعالى ومعي شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى أما الذي ما بلغت الحجة وعني تبين له الهدى فهو معدوق لأن ما وصل الحكم ولا بلغه الحكم قال أما بلغكم فأني لعنت من وسم بهيمة يقول الذهبي فقوله رسول الله عليه وسلم أما بلغتم أني لعنت يفهم منه أن من لم يفلغه الزجر غير آتب وأن من بلغه وعرفه وعرفه فهو داخل في اللعنة وكذا نقول في عامة هذه الكبائث إلا ما علم منها بالاضطرار من الدين يعني الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وتعلم بالاضطرار من الدين هل ما بالجهل بها؟ نعم الخبيعة الثالثة والسكتون من قناة الخبيعة الثالثة والسكتون من قناة الله تعالى إِنَّ مَنْ خَوْمُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ <صف> وَالْأَزْلَامُ يَبْسُونِ أَحْمَلِ الشَّيْفَانِ وَالْتِلِفُوهُ الْأَعْلَةِ وَالْتِلْفِعُونَ إذا ما يريد الشيطان وعليون فأعليكم أداة وطول نظار في الأمر ومتنسي ويسودكم عن تكي الله مع المصرى فخذلكم من تطرون وأترضت على غير آياتك نقطع في أموال الأنسي وقال الرسي الله عليه وسلم وقال بساكي الله تعالى وقال فلأت صدق ترضق معادي فإذا كانت القول مع موضبة بالصدفة المكفرة فما هو المكفرتين وهو لا يأكل في أكل المال بالباطل ثم ذكر المسند رحمه الله هذه الكبيرة كبيرة القمار وهو الميسر الذي ذمه الله تبارك وتعالى في القرآن وهو أكل لأموال الناس بالباطل أكل لأموال الناس بالباطل والقمار له طرق كثيرة كان يمارسها أهل, أهل الجاهلية وكثير من القمار يكون عبر ألعاب معينة بعضها يتطلب أه أه أه أه الفوز أه أه يتطلب الفوز والغلبة يتطلب الغلبة بشيء من المهارة والتفكير يعني يلعبون نعب فيها شيء من المهارة والتفكير ثم من يغلب يأخذ مال الآخر وشيء آخر لا يتطلل مهارة وتفكيرا وإنما يكون تكون الغالبة له بالاتفاق تكون الغالبة له بالاتفاق ولهذا يمارسون نعب بعدها تحتاج الى شيء من التفكير وبعضها لا تتطلب تفكيرا كبيرا وانما يكون له الغلب بالاتباع فمثلا ان يضع المتقامري كل منهما مالا معينا قد يكون متساويا وقد يكون احدهما يضع مالا اكبر من الاخر كان يقول للمتقامر معه انا اضع 1000 ريال وأنت تضع ثم منة ريال ونلعب النرب ومن كانت لم الغلبة منا أخذ المبلغ كاملا أخذ المبلغ كاملا والنرب هو يعني ما يعرف في زماننا هذا بلعبة الطاولة بلعبة الطاولة يعني طاولة وفيها مثلا مربعات ثم فيه من الزهر ومربعة و... و... و... و... وفي كل جانب منها نقط تشير إلى أقام في جانب نقطة واحدة وجانب آخر نقطتين وجانب ثالث أربع نقط وجانب خمس نقط وهكذا ثم يتقابلان و... ويرمون ف... وهذه الإصابة بالاتفاق الإصاب بالاتفاق قد يرمي و... و... وتقع يعني على خلاف ما... ما يريد ويرمي صاحبه و... وتقع على ما أراد ويغلب ف... فهذه الإصلاف بالاتفاق وليس بالتفكير يعني لعبة لا تحتاج إلى, إلى تفكير حتى يصل إلى الفوز فهذا نوع من القمار ونوع من القمار لعب تحتاج إلى تفكير وأشهرها لعبة الشطرنج الشطرنج هي لعبة ويقصد بها الكمار بين اللاعبين كل منهم يضع مبلغ معين ومن يقوز يأخذ المبلغ كاملا وهذه العربة تحتاج إلى تفكير يقدم رقع الشطرنج بطرق معينة حتى يغلب صاحبه حتى يغلب صاحبه فيأخذ المبلغ كاملا وكذلك من القمار. ما, ما يسمى في زمان في الرياض نصيب يشتري الناس يعني كرتن او يشتري قطعه من من, من من الورق المال الرخيص لماذا رخيص و ثم يكون مثلا فائز بهذا المال واحد بهذا المال واحد وكذلك المسابقات التي تعقد وتتصل لتأخذ رقما في المسابقة وقصيمة الاتصال مبلغ معين يعني يكون باتصالك دفعت هذا المبلغ وسجل على فاتورة هاتفه فتدفع مبلغا معينا ويكون رمز الاتصال هو كذا و و ويفوز من هؤلاء المتصلين وهم بالآلاف واحد مثلا فهذا كله من أكل الناس البعض لأنها مئات وآلاف الناس دفعوا هذا المبلغ المعين والفائز منهم واحد فمن أموال الناس يدفع لهذا الفائز الجائزة والباقي يأكلوا أصحاب الجائزة بالباغ كل هذا من القمار من الميسر الذي حرمنا الله تبارك وتعالى أشار المصنف هنا إلى الحديث من قال لصاحبي تعال أقامرك بل يتصدق إذا كان مجرد القول يقول يعد معصية موجبة للصدق المكفرة فما ظنك بالفعل يعني حتى وإن لم يفعل قال أريد أن أقامرك في مجرد القول يكون افتكى بمعصية كيف بمن باشر الأمر وأكل أموال الناس بالبعض الناس كبيراً نوابعاً نسوحون للحالة والحرامة فارمون كانه في <تصفيق> الشمس الصباحه والذات ومن لم يكن من حاله ظلم من ظلم من عيال الخليفه قال يا ابن عمي كثير الحديث المنسلان وقد سقر في ذات تحري في حميه الالهي ان رسول الله صلى قال في حديث الذل والذات انا ان ولي الله المصلوح من كل صلاه رسول يرحمك الله إن رجل فقال يا جماعه 25 قر قرئت بالقرانه تتقبل الله وعمن تروى لنا شاعا ربنا يرضى الله يكتبك وقال ابن تيميه اشهد بالله وقدرت قوم من ذوي الغرب وقرار يوم السبت والشهداء فيه الحوام والجمهاتكم في ما تغلق يوم الثلاثة عمل هؤلاء الجبارك ونقيم الصلاة ونقيم الزكاة إلا كان مع النبي بذلك الأفوام فهل مصاريين من ذلك سنة المصحيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِنَّا أَعْتَنَّاسِي عَلَوَاهُ مِنْ فَسْمَنَ إن إِنَّا أَعْتَنَّاسِي عَلَوَاهُ أنه قتل بالحرم أو قتل غير في ما أفعله أو قتل لتحول الجاهدين لتحول الجاهدين يقول الله رحمه للمسلم ثم أورد رحمه الله هذه الكبيرة الإنحاد في الحرم الإنحاد في الحرم والإنحاد هو الميل والعدول هو الميل والعدون تقول العرب ألحد السهم عن الرمية أيمان ويسمى اللحد لحدا لأن فيه ميل إلى جانب القبلة فاللحد هو الميل والعدون والميل والعدون والانحراب في الحرم أشد أشد لأن المعصية يعني تتضاعف حجمها بفضل المكان وأيضا فضل الزمان فالمعصية في الحرم ليست كالمعصية في غيره والمعصية في رمضان الزمن القاضل ليست كالمعصية في غيره فهذه كبيرة الإلحاد في الحرم وأورد فيها الآية الكريمة ومن يلد فيه في الحادم بظلم نذكه من عذاب أليم و ايضا الحديث الذي فيه عاد النبي صلى الله عليه وسلم تسعا من الكبار قال هم تسع و منها استحلال البيت الحرام قبلتكم نعم الكبير سلطان مشهور هل في تعليق عندكم علينا طبعات الوصف. ايوه. لا لا كلمة بدخول الجاهلية. في تعليق. ها? شوف. دخول الجاهليه هي استعراض العداوات نعم هي استعراض العداوات دخول الجاهليه في الجاهليه نعم او قتلا بدخول الجاهليه اي بما بينهم من ثارات وعداوات نعم كل يوم الثاني سبو السبعون هل يقولون معكم يوصل النبي عليه الصلاة والسلام يما خطب في خطبة الوداء أبطل ضحور الجاهلية وقال كل دم يعني كل دم يعني كان في الجاهلية فهو باطل و أبطلها كلها عليه الصلاة والسلام و... وانتهت بالإسلام فمن قتل بدخول الجاهلية بالعدوات والتارات التي كانت بينهم هم ارتكب لعظيما من عظيم الذنون انتهت وقضى عليها الإسلام وأبطلها نعم من في مسعود ربي الله تعالى عن عبد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأي ربما على الجمعات سوف <سؤال> أتمنكم أن أمت وردوا أن يصدق بالناسكم ومحذب على الناس الذين يتخذفون للجمعة بيوتهم أخوته المسلم وقال صلى الله عليه وسلم ليس من يلا أمور من أحد يجبونكم معيات أولى أجتمع النواب على المسلم وعلى الجهن المدري أن رسولكم عليه صلى الله عليه وسلم قال لما جئنا الله عليه ثم اورد هذه الكبيرة في خطه الجمعه ليصل بي وحده يعني لا يشهد الجمعه مع المسلمين وانما يصليها وحده ظهرا فهذه كبيرة وساق فيها المصنف رحمه الله جملة من النصوص وكذلك أيضا التخلف عن الجماعة تخلف عن الجماعة بغير عذر والحديث الذي أورد المصنف جاء في بعض الفاره عاما في التخلف عن الصلاة فقد هممت أن آمر برجل فيصلي بالناس ثم خالفة إلى أخوان لا يشتدون الصلاة وخلفة وحرق عليهم بيوتهم وقال من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر والأحاديث التي في وجوب الصلاة مع الجماعة كثيرة جدا والمجتملة على على التهديد والوعيد المتخلف عنها كثيرة حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه قال وَمَا يَتَخْلَفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَاسِقًا مَعْلُومًا النفاق نعم الكبير السلام في سنة والسنة والسنة بالذات الحديد الحاضر كان بلدها وأن الحمد الله ومساء الله عن ما أراده بما يفعله فنأم النبي صلى الله عليه وسلم من قتلك لكبشني جيد من راع فإن ترتب أعلى الإسلام وهمهم على الإسلام وأهلك وقتل مسلمين وسلم أسلمونات أو شيء من ذلك فهذا منك تسعى لأرضك السادة وأذك لأرض والنزل وتعين قتلك وحب عليه العذاب نسأل الله العهدية أعد في الترتب ترطب على بسم وهم على بسان مع البهن وقتل المسلمين والسجل وعصم وننفل أو شيء من ذلك فهذا بمن سعدنا على بسان المعطل الحظة والنسة وتعينا مجلوب وحفى عليه أعداد مسأل الله العهدية وبطرورة في هذه كله ليكسر أن النبي من ذلك إذا كانت تنبيل الترجاس ومسئلت الله رب كبير والله أعلم ذكر المصنف هذه الكبيرة التي ختم بها عده لهذه الكبار وهي الجس على المسلمين ودل على عوراتهم وأورد أو أشار إلى قصة حاطب بن بلتعة رضي الله عنه وقصته معروفة وهو ممن شهد بدرا رضي الله عنه وفيها دل على عورات المسلمين يعني الذي حصل من حاطب فيه دل على عورات المسلمين لكنه خطأ ودمب وقع فيه وتاب منه وتاب الله عليه وهو من شهد بدرا وفيهم قال عليه الصلاة السلام من الله قال في أهل بدرا اعملوا ما شئتم فقد غضرت لكم ولما ذكر هذه الكبيرة ذكر التفاوت في حجمها وفي جرمها قال من ترتب على جسد يعني تجسس على المسلمين وهن الإسلام واهله وقتل المسلمين وصبي النساء وأسرهم إلى آخر فهذا من المفسدين في الأرض ويتعين قتله وحق له العذان أي من الله سبحانه وتعالى يعني لما ذكر هذه التبائر بدلائلها ذكر فصلا يجمع فيه النصوص فيها وعيد لاعمال وامور معينه يكتمل انها من الكبائر يعني كثير منها واضح انه من كبائر الذنوب قد بعضها سبق ان اورده رحمه الله في جمله التبائر التي عدها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبني واحده سبحانه حتى يفضي إيمان منه لنفسه مرة معنا قاعدة في الباب أن نفية إيمان لا يكون إلا عن ترك واجب أو فعل محرر وقوله حتى يحب لأخيه هذا القدر الذي هو واجب من واجبات الدين أمر متعلق بالقلب يحب لأخيه يعني في قلبه بمعنى أن يكون قلبك نقيا تجاه إخوانك لا ظل ولا فقد ولا حسد ولا قطانة سوء وإنما هو قلب نظيف تحب لهم من الخير ما تحب لهم ما تحب, تحب لنفسه فهذا قدر واجب وهذا قدر في الإيمان واجب وهو يتعلق بالقلب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لم يطلب منك هنا أن تقاسم المالك لم يطلب منك هنا أن تقاسم المالك أو أن تعطيه مالك وإنما المطلوب منك أن يكون قلبك محباً الخير لإخوانك مثل ما تحب لنفسك وإذا وجدت هذه القصلة حب المسلم الخير لإخوانك مثل ما يحب لنفسك تطرد عنها الحسد وتطرد عنها الغل وتطرد عن امراض كثيرة من أمراض القلوب وإذا فرط الإنسان في هذه الفصلة الواجب من خصال الدين دخل عليه من أمراض القلوب الشير الكثير نعم وقال رسول الله تعالى وسلم لا يؤمن مهنكم حتى لأكم أحب ليه من أنته ووذكه ونفسه والمأسرة المعين صديق نعم قال له يقول <تصفيق> هذا يعني نصحح اسناده هنا الذهبي وكذلك النووي رحمه الله في الاربعين اسنى اسناده وبعض العلماء منهم ترجح اضاعه اسناده وفي علل وبعضه حسنه بما له من الشواهد والمعنى تدل عليه النصوص بالرجل رحيمه الله للمضعفة إسنادة في جامع العلوم الحكم قال لكن معناه حق ذل عليه القرآن والسنة هنا قال صلى الله عليه وسلم وما إليكم فلن يجب هذا سبق مرة معناه قال صلى الله عليه وسلم وما أنكم كردون يبينون في يديكم أيضا يستطيعون أن تلصات ولسات البساطك surtout الخروجية ماذا يدائب بسيطة الإيمان ومن عدد المسلم وفي الحكوم المسلم الظلامة بجاهدا منهوب البيض عن breakthrough وبجاهده ليشهده لف servis وبجاهده ابل有ve Qual portraits في الدول Violence وفي النجовать discord Rouge бываютница مقاط RT den N nombre 젊��待 mac 9 Secret brill Arc ان هذه من الماء قائلا ان ينفق الله ولا مؤخر او ما في الحديث ليس وراء ذلك من الإيمان حبة فردا ليس وراء ذلك من الايمان حبه فردا اي أن هذا هو القدر الذي يمكن أن يوجد في العد مما يسمى ايمانا إما أن ينكر بيده أو ينكر برساله أو ينكر بقلبه وهذا أضعف قدر يمكن أن يوجد في القلب ويسمى إيمان فإذا انتفى هذا القدر إذا انتفى هذا القدر في, في, في منكر معين أو في بعض المنكرات لا يدل على انتفاء الإيمان وأن الشخص عديم الإيمان وإنما يدل على أن قل قدر يعني من مسمى الإيمان في هذا الباب لم يقم عنده وإلا من المعلوم أن الذي يعمل المعصية كالشرب القمر أو غيره يعمله وهو محب لهذه المعصية مقبل مقبل عليها ليس في قلبها كراهية لها ولا يكون بذلك كافرا عديما الإيمان ولا يكون بذلك كافرا عديما الإيمان ولهذا بيش شيخ الإسلام بالتيمية رحمه الله في كتاب الإيمان أن معنى قوله ليس وراء ذلك من الإيمان خبت خردل أي أن هذا أقل قدر في هذا الباب يسمى إيمانا فليس وراء ذلك من الإيمان حب تفضل يعني ليس وراء ذلك سيسمى إيمان وقال المسيح والله عليه السلام الله ومع السبا تعلمون وتمتعبون بمن كانت أفضل ومن أحشر ومن سلم ولا يشترون روية وكاذع قيلة ذلك قربي وقال لها أعبار فيكم الصلاة هو أحصر هذا مرغم أن أقيد باب من المصنّة إذن الله الحكير صلى الله عليه وسلم بفروريتي وأتباه بفضل إنه الله وما يمعتمك الكثير بلا أنك الكثير وما أخذنا بكيانا لا يستمسك بذلك لا يستمسك بقولك وأما أخذ مكاك يمشيك كبيرا تدالك يا مرغم ومن حكيث في عمر الحكير صلى الله عليه وسلم قال لأن أعاني على خصومة الجبالي الحظ كان في الصحابة لأنك تهيئة زيادة نعم وقال أنه هو المضيحة بالنار أستاذه هذا وجدي قبله مرة في, في الخصومة الأول مرة برفضه وهذا في معنى, في, في معنى الباب نعم على هذا ما ممكن الى محل وقد عده المصنف رحمه الله كبيرة كما سبق على يس من من الله او الله اكبر هذا من الكبائر ان يخضب المطمع على زوجها او يخضب العبد على المملوك على الموالي نعم هذا من الكبائر والتخبيب الإفساد الإفساد يعني مرأة بينها وبين زوجها عشرة ومحبة وألفة فيخببها على زو... على زوجها يفسدها على زوجها مثل أن يعيب زوجها ويدم و... ويقول تجدين عندي ما لا تجدين عنده وسترين عندي كذا حتى تطلب منها الانفصال والطلاق ويقول للا تكون عند هذا الآخر هذا التخبيل من الكبالة وقال صلى الله عليه وسلم الهياه وغليم كربتين من اللبان والبداع والجبار كربتين من الـجبار هذا صحيح نعم. وقال صلى الله عليه وسلم الهياه من اللبان والليبان في الجنا которم يجب lokal بالجبار نعم نوفمبر قاموا بنفسه بالصعود الى زياداي الاكتشاف عن الكبرات والقرن المقدس عندنا السنهه احنا نريد نطلع وقال سليمان بن موسى التذل وقال صبو ربي أحداً بسوء بشداد قال قال الله عليه السبب من أكلنا في مسلم قكلة أضعنا مرضها تثلت من ذلك يوم القيامة قام أقارب المسلمين مقامة سمعة أقارب المارض يوم في المقامة الياري وسبعة ومن اكتشاها في مسلم توباً فإنساهم ذلك يوم القيامة صلحانه بالآله وهذا أيضا من الكباب يعني أن يكون أكله أو تحسينه المال بإمراره بالآخرين بإمراره بالآخرين من أفوال المسلمين كان يلحق بمسلما أذا يستمع به أو نحو ذلك ليأكل مالا بالباطل فقال كساه ثوبا من ناري يوم القيامة نعم فقد جاء في حديث الرسول الله عليه وسلم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجامع لا تخاصم ولا تتجادل وهذا في التخريب من التهاجر بين المسلمين والتدااور وان هذا يتنافى مع الاخوه الايمانيه كما قال عليه الصلاه والسلام لا حاقد لا حاسد تحاسد ولا تناجس ولا تباغض ولا تدااور وكونوا عباد الله الإخوانا ماما وعند العمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من حال الشفع دون حدود الله فقد ضارت لله في يعني من, من شفع ليمنع حد من حدود الله فقد ارتكب أمرا عظيما لأنه الله في أمره رسول الله الله عليه وسلم ان الرجل الله قاتلكم الله لا يدرك يقول يقول في نفس وما الإنسان وقد مر معنا أبواب عديدة هي من الكبائب التي يحصلها الإنسان بالإنسانة والحديث فيها أن الرجل يتكلم بالكلمة سخط الله ما كان يظل أن تبلغ ما بلغه يعني من الخطورة والشر والضرب يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقى نام ففي بعض الأحاديث لا يلقي لها ذالا وعنده وإذا انتقال قال رسول الله بصور الله عليه وسرنا لا تقولوا في المنافق يا سيد فإنكم من المسيدينا فقد أرصدتم ربكم صحيح وراء الله فيه النهي عن تسويل المنافق بأن يقال له يا سيد او او كذلك يقال للكاذب يا سيد النبي والله سبحانه قال فتقول عليه ذكرنا بمعنى الحديث لكن لنبين المصدر هنا قالنا نعم وقد قرروا عقد عهدهم ان ان ائت الله شيئا لنا من فضله وصدقه ونكون من الصالحين فلم يأتهم من فضله تغيير به وتملوا فقلوا لا عهد لك يا تضيقولي يا هذا خلف وعدا الزوج ان اتمام يكون من الصالحين هذا الوعد هذا من الكتاب ن وجه الدنيا وطلب الموقعي من من صحه القلب والهوى من لم يقض من شاربه فليس من يعني من الفطره من صوره الفطره قص الشارب واذا الذكى فمن لم يقض لي شاربي ليس من وهذا يدل على انه كثيرا يدل على انه كبيره والفطره قد تنتكس في بعض الناس فيرسل الشارب ويحلق اللحية مع أن الفطرة هو الأكثر أن يقص الشارب ويرسل اللحية ولكن بعضهم يعكس الفطرة حتى أن ألف قبل سنوات طويلة وكان سمح الشيخ عبدالي الزنباز رحمه الله كتب رد حول هذا الأمر عقدت مسابقة عالمية أطول شارب في العالم مسافقة عالمية أطول شارب في العالم ففاز بالمسافقة رجل يعني صورت صورة في الصحف وكان الشيخ رحمة الله عليه أنكر إيراج الخبر في الصحف عندنا وقال يعني هذا عمل باطل ومخالف من فقرة ولا يذكر ولا يعني كتب كتابه يعني عظيم مبين الحكم مخالفه الفطره وما في من انكاس فكان كانت له صوره بشعه جدا يعني شارب طويل نازل على كل ثمه ما ترى يعني ثمه لا تراه من من الشاربه وكثافه الشارب واللحيه ما منظر بغير جدا وهنا يعني لم يخالف الانسان الفطره و و ويطيل الشارب ويكرف الشارب على كتابته هذا فيه أنواع من الأذى له وللآخرين أما له في قضية الطعام يؤذي نفسه أذى شديد عندما يتناول الطعام وأنا تصور أنه لو أراد أن يشرب مثلا إيدان بالملعقة فهو يحتاج إلى يده اليمين حتى يرفع بها الإدام ويده اليسار حتى يرفع بها الشارب حتى يجد مذخل فيده اليسار يرفع بها الشاربه عن ثمه ويده اليمين يرفع بها الطعام حتى يدخل بها الإدام هذه أدية لنفسه وكذلك عندما ينظف أمثه وهذا أيضا يؤذي نفسه أما إذا قبل طبله الصغير على وجه المداعبة فهذه كاربة وطبله الصغير سيقول ليت الله راحنا من هذه القبلة أذية يعني أذية شديدة لو أنه جاء وقبل الطبل داعبه رحمة بالصغير وقبله ثم آذاه بهذا الشارب الكثيف الذي مغطي للثم وأظن أيضا لا يتمكن من قبلة الصغير إلا بأن يأتي بيده وينهض بها الشارف حتى يبرز منه ويتمكن من التقبيل بـ بـ يعني أديه لعاذ بالله وانتكاسه وهذا الحديث يعني يقول ليس منا ليس منا من لم يأخذ من شاربه ليس منا من لم يأخذ من شاربه يعني هذه انتكاسه في, في الفترة ولعاذ بالله ماذا وعند عمر رضي الله تعالى عبد النبي صلى الله عليه وسلم قال خالق الكتروس وانطق المحاق ورحت الشارع وانطق عليه وقال بسر المصري قال وقال رضي الله تعالى عبد رجالة إلى هذه الأمصار ويطرر كل مكان لو جدت فلم يحج ويطرق عليكم الجزية فأنا مهيكم <تصفيق> هذا من كان عنده قدرة على عن الحج يعني من كانت عنده جدة يعني نفقة وزاد واستطاع على بدنية الحج ثم لم يحج فهذه كبيرة لأن المبادرة لأداء هذا الفرد مطلوب لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له ولهذا قال عمر رضي طمعا فيضرب عليهم الجزيرة ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين النبي ايوبنا تصالح يا رسول صلى الله عليه وسلم يقول ان طلب من مواليد في مولدنا لا يرضى الله بينه وبين في يوم القيامه هو احمد بن النبي وقال ايضا في سماره عليه الصلاه والسلام انه قال لن يثمر من مراثب اليد اطلعوا والله ربنا في هذه الشجره الشجره دي تشقى صلى الله عليه وسلم قال ان الوجل لا يعدل بطاعه الله 60 سنه ثم يحق من موت يضافت قول الانبياء يسوع المسيح ويقول نهار ما برع عن الله المستقيم وعلى العناد الله ورسوله من الله الله عليه الكريم في الايات ورب عنده وعن عدل في خارج تأذى النبي صلى الله عليه وسلم الخطر على ناوته فسفينته يقول إن الله تعالى فالآباء كل ذي حق منه أكثر فلا وصيدنا لبارد صبحانه في هذه النصوص الوعيد المضاقة بالوصية بأن يعني يحرم بعض الورثة أو يزيد باب الورثة أو يتعامل معهم بغير العدل الذي امر الله به تقول الله وعدله أولادكم نعم وعن في اسم الله عليه وسلم قال إن الله يطلق لها الشر بليل مرة معنا نضيره في كتاب أو كبيرة اللحان ليس المؤمن بالطحان ولا اللحان ولا المساحس البليل وقال صلى الله عليه وسلم نبتك في شكل الناس عند الله يوم القيامة والزوجة ثم تصبره وهذا من عظايم الدروب ان يخشى أحد الزوجين ما يقع بين الزوجين من الامور الخاصه والمعاشرات الخاصة التي بينهما قال لي هو ما قوله ما قال قال الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اهتمراه في امورنا واحمد بن عبد بلقى لا يقول الله لي راني الجائع في دبورها وعلى نبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن في دبورها وكان إن فصلت الله أبدا كهر وقال لنهجمنا ونسل على محمد صلى الله عليه وسلم ورحم الله تعالى والتنفين وليس لإسنا دبوري واحد هذه الحديث فيها أن اتيان المرأة في دبورها من كباري الذنوم وان فاعل ذلك ملعون في بعض ان الخاط لا ينظر الله اليه ايتيان المراه يعني ايتيان الزوج لزوجته في ذهرها اي مكان خروجها العجره هذا من كبائر الذنوب نعم قال النبي الله عليه وسلم من رجل طلع على بيت امراته في فضائل رب تعالى الكبيرة هنا هي الاطلاع على عورات الناس الاطلاع على اورات الناس والنظر إلى عوراتهم من خلال ثقب وعين من يطلع هذا الاطلاع هذر لأنه محتفظ جرم عظيم فذهبت عينه هذر الأصل في عينه إنه مأصومة ومحرمة لكن لما أوقع نفسه بهذا الإثم العظيم صارت عينه هدرا فالكبيرة هنا هي الاتبلاع على عرات الناس في الحديث إنما جعل الاستئذان لأجل النظر وقال صلى الله عليه وسلم أن يتطلع الذي في التفاق ومتغير الذي في التفاق مسلم وطولا زيادة المقصيم عنا في, في العالية عن الجافة السوق الوقت وقال الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك الموجود فإذا كان من, من جين طبقكم في الورد وقال الله مساء الله قل يا أهل الكتاك لا تنظر في فيه ويرو شعب ولا تتبيروا ولا تتبيروا أما لا تنظروا من قبل الغلوب من الكبائل بل هو السبب لكثير من من الكبائل سبب وقوع الناس في مخالفة الدين والخروج عن هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعدد من الكبائل التي اشار إليه المصنف فيما سبق هي تنجم عن الغلوب وتنتج عنه نعم. في <تصفيق> رواه البيهقي الله عليه وسلم قال: "مشى شيء هو هنا هي ان لا يرضى الانسان بما خلق له عليه بالله عز وجل ومن لم يرض فليس الله في شيء وهذا الايمان يدل وهذا النفي يدل على انتفاء الايمان الواجب اذ كان اليمان الواجب ف لم يقف ليس من الله بي لكن اذا كان الذي حلف ما معروف باليمان الفاجره وما بالكذب والحلف كاذبا وعرف انه هذا فكون الانسان لا لا يقف بذلك لتيقنه بالآمر ولمعرفته بكذب هذا الحالة نعم. لا يسمى الحديث وعلى بيرك الصديق يوري موكاله قال النبي صلى الله عليه لا يكون الجنة لأخذك ولا نتعلم ولا نتعلم أخوانا يوريك بسنة ضعيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي بمرجز من الجزء يعمل الخب هو يعني الإنسان الذي لا يزن الأمور وإنما يقبل كل ما يقال له كل ما يدعى إليه وولا يتحقق من صحة الأمور فالمسلم ليس بالخب, ليس بالخب وإنما هو يتأمل إذا كان ما يدعى إليه حق وهدى قبله وإلا فإنه لا, لا يستجيب فلا يقبل وقاله كفى هذا قراته بالمرء يثمن قوله كفى بالمرء يثمن أن يضيع من يقوت يعني أن يضيع قوت عياله ولا يبالي بالنفقة على من يعول أو على من ينزمه ومثل هذا يكثر عند عند المتصوفة الذين يعطلون الأسباب الذين معقلون الأسلام فتجدوا لا يطلب الكوت لأولادهم ولا يسعى فالنفق عليهم معقل أن في جنب رزق وطلبه فهذا من الأمور العظيمة هذا من الأمور العظيمة وقال أسوى الله عليه وسلم كما يفضل أن يتبه في اللي الله محفوظه بالحديث كما كتب المرئ اثما ان يحدث بكل ما سمع يعني ان يكون كل ما يسمعه ينقله والا ما يثبت من صحته هذا من الذكر وبسماطيه الرجل زاحف ففارس لا يبغي ان أن ينقل كل الأحاديث بل من الأحاديث نقلها يشكل قطورة على الناس قال الله تعالى وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو أدوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستمجطونه منهم ولهذا بعض الأمور حاصة التي تتعلق بأمن الأمة مصالح الأمة العامة تناقلها بين الناس ليس من المصلحة بل الواجب على عامة الناس أن يسألوا أهل العلم هل من المصلحة نشر هذا الخبر أو ليس من المصلحة على أنه في زماننا هذا اختلفت الأوضاع اختلفت الأوضاع يعني الخبر كان سابقا لا ينتشر إلا عبر تناقل الناس لا ينتشر إلا عبر تناقل الناس هذا ينقل للآخر والثاني ينقل للآخر ولذلك يحتاج إلى وقت حتى ينتشر أما الآن الخبر ينتشر بالصحيفة السيارة وينتشر القنوات ينتشر بالإذاعات يصل الى إلى الآفاق بنحضة واحدة ويبقى الحكم هو الحكم يعني الأمور التي تمس أمن الأمة وتمس نصالح الناس الأمة العامة نشرها لا ينبغي أن يبادر إليه إلا بعد عرب الأمر على أهل العلم للنظر في المصلحة وإذا كان قديما يحمل إثم نشر هذه الأخبار أفراد المسلمين بتناقلهم التدريجي لأهل الأخبار فإن في زماننا هذا يحمل إثم هذا التناقل كله من بثب خبر في صحيفة السيارة أو بث الخبر في, في قناة أو بثه في الشبكة شبكة الانترنت أو غيرها فكفى بالمرء يتمنى أن يحدث بكل ما سمعه وحتى ندرك خطورة الأمر بالشكل الأرض تحديث الإنسان بما سمع لشخص واحد أمامه هذا يعني إثم فكيف بمن يحدث بما سمع في لحظة واحدة عشرات الآلاف هي من يحدث في لحظة واحدة بما سمع عشرات الآلاف ولهذا يحدث من الأخطار ومن الأضرار بسبب ذلك والفساد واختلال الأمن والإضرار بالناس لا حد له ولا حد فقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرأة يتمن أن يحدث بكل ما سمع قال الله تعالى الذين يدخلون وهي المروض الناس بالبخل وطيه وذل الله اول هذه هنا هو ال هولته وكذلك الامر به كبيرة الاخرى ان يكون ثقيلا يعني صحيحا لا ينفق ما عنده الله أو امر الله الناس بالبخل لا. وقال تعالى شيء ضربه وقالت أمد أصل به يوم الضيانة وقال تعالى ها الله ومنكم من يفعل ومن يفعل ذلك لا يفعل أن نشت وقال الله وانا اذا في الوصافه والكتابه في الشاهد يسقط في العصا وما يريد ان ما يريد اكثر يعني اذا وقعت الهلاك نعم تعالى هذا من على المارد قال ترفع تعالى ما منع من ظهور الثقل قال الميّة صلى الله عليه وسلم إتنقوا الظلم الذي ترغل مهد و هذه الشحة إلى من كان قبلهم حلاغوا على أن سفقوا دماءهم واستحلوا محاربهم الشحة, الشحة بخل الإنسان بما أتاه الله سبحانه وتعالى قال فإن الشحة أهلك من كان قبلهم من كان قبلكم حملهم على أن سفقوا دماءهم واستحلوا محاربهم نعم وقال النبي الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البطل. نعم أي داء أدوى من البطل أي أي مرض أشد من البطل الداء المرض وبالحقيقة أنه مبجاة من المطاع هو منتبع بإبتاعه كل دي رقيب صلحة الدرجية صلى الله عليه وسلم لعن وسط الحلقة هذا أمر آخر يعني في الكبائر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الجالسة وسط الحلقة لكن الحديث كان في سنده انقطاع كما من بين من هامش نعم وعن في مرورة وقفة الله تعالى قال وقفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه هو الحسد فإذا الحسد يأكل لحسناك كما تأكل النار والحضار أفضل فرحب دعوه الحسد كبيرة والحديث واضح في أن الحسد لكبائل الذنوب والحسد هو عدو نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير وقال <سؤال> صلى الله عليه وسلم لو يأمن ما أعطوه بينا يجب أن يصلي ما نرى عليه من الناس فعوى أحد أحد أحد يتجاهز بين قدير كبير كبير كبير من يقاتله وقاله فيه تماما وقاله في المسجم فإذنما أن يقاتلون بإذنما أن يقف أربعين طلبت أن يقف أربعين وقولت فإنما هو الشيطان يدل على أن هذا الامر ذنب عظيم ليس بالأمر الهيئ نعم وعندما يرضي الله تعالى قال الله رسوله ورسول الله عليه وسلم قلّا في نفس اليده تدخلوا من الجنة حتى تخيله ولا تدخلوا فيه حتى تخيله كان المصنف يريد أن يشير هنا إلى أن من الأموم العظيمة ترك السلام الذي هو سبب المحبة بين المصلمين هو سبب من أسباب دخول الجنة قال أولا أدلكم على شيء لذا فعلتموه تحاببتم لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحاببوا على أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاولتم أفشوا السلام بينكم فإذا مجر السلام وطرق لم يكن بين المسلمين هذا أدى إلى بعض الإسلام وضع أسفاد دخول الجنة بينهم لأن إذا وجد السلام وجدت المحبة وإذا وجدت المحبة وجد التعاون على الزر والتقوى فكفرت المجتمع وسائل وأسفاد دخول الجنة وإذا هجر السلام وترك أدى بهم هذا الترك لضعف إيمانهم ووطفتهم جماعتهم واستشوار الشيطان عليهم فلعل المصدف رحمه الله أراد أن ينبه بذلك إلى أن ترك السلام يعد من الذنوب العظيمة نعم هذا أكبر من ذات النبياء لله من العالمين وصول الله على الشيطان من الخاتس المبينيين وعلى اهل وصال الطيب والطاهرين وسلمه التسليم جميعا ختم الامام الذهبي رحمه الله كتابه الكبار بهذه الدعوه التي استهل بها كتابه قال حفظنا الله واياكم من الكبائر اي سلمنا الله لياكم وقال واياكم منها وعصمة من الكبائر والسلامة منها كما قدمت في, في أول الكتاب تتطلب من المسلم علما بعلماً بهذه الكبائر ودرايته بها وجهل الناس بالكبائر وعدم علما بها وعدم علما بالوعيدة الذي ترتب عليها في نصوص الشرع جعل امرها يفتل عند كثير من الناس وأصدحوا يقعون فيها ويقعون في الكثير منها فكان من الأمور المتأكدة والمتعينة والمحتاج إليها لا لدى الناس العناية بمعرفة الكبار ثم إن هذا الأمر يتأكد في زماننا بشكل أكبر مع وجود وسائل الفساد الكبيرة التي عمت وطمت وانتشرت وأضرط بكثير من الناس وبدأ يظهر في كثير من الناس أنواع من الفساد وأنواع من الممارسة لأنواع من الكبائر بشكل لم يكن موجودا قبل فهذا حقيقة يؤكد على ضرورة اهتمام طلاب العلم ودعاة بهذه الكبائر كراءة لها ومعرفة بها وتحذيرا للأمة منها ومعرفة حقيقة كلمة رددتها مرارا وأرجو أن يكون لها صدى وتردد بين الإخوة الكرام أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق فيها نفعا كلمة رددتها مرارا أقول كتاب الكبائل للذهب ينبغي أن ولو وللمر فأتمنى ان هذه الكلمة يتولون الإخوة ترديدها فبالناس ينبغي حتى يقرأ الناس هذا الكتاب ويقفوا على هذه الكبائر بنية الاجتناب الله جل وعلا أمرنا من اجتناب الكبائر والذهب وغيرهم أهل العلم نصحوا في هذا الباب وقربوا المسألة إن تجتمب الكبائر ما تنهون عنه لك أن تقول لمن تنصحه الكبائر, الكبائر الكثيرة وهي مذكورة في القرآن الكريم ولكن العلماء بسطوا, بسطوا لك أو يستر لك الوقوف على هذا الأمر في كتب خاصة تقرأها في ساعة كتاب الظهبي إذا قرأته يعني قراءة بدون أن يكون معك واحد تطيل مثل يطول عليك هذا التطويل الذي جلس فيها أسبوع كامل تقرأ في جلسة واحدة وجلسة معكم فيها تنطيق للوقت وإلا ما منها كبير فائدة لكن قراءة الكتاب نفسه والمرور على القوائد التي فيه وال والنفائل. هذا هو أهم ما ينبغي أن يكون فأنا أتمنى وأرجو وأكد أن, أن تردد هذه الكلمة كتاب الكباب الدهمي ينبغي أن يقرأ ولا مرة ينبغ عليه المسلم يعني تنصخ قريبك تنصخ جارك تنصخ أهلك في البيت أنت قرأته أهلك يقرؤون في البيت أيضا أهلك ينصحون جيراننا وأتمنى أن هذا يتردد أتمنى أن يتردد حتى تكون يعني يكون وقوف من الناس على هذه الكبائل وكل من يقرأ بنية الاجتناب يعني كل من بنية الاجتناب والبعد عن هذه الكبائل التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عباده عنها ورتب على اجتنادها الخير العميم والقضر العليم للإنسان في الدنيا والآخرة ثم يتذكر من قرأ هذا الكتاب أن مقصود العلم العمل وأن وقوف الإنسان على هذه الأدلة وعلى هذه الهجة وعلى هذه الغينات فجة إما له أو عليه في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام لا تزول قدما عبد يوم القيامه حتى يسأل عن اربع وذكر منها عن علمه ماذا عمل بدك وذكر منها عن علمه ماذا حمل بدك فالعلم مقصوده العمل ومن وفقر الله سبحانه وتعالى للعلم النافع يسأل يسأل الله جل وعلا ويوليه عليه أن يفع بما علم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعاءها اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وأتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأسأله بأسماء فسنة وصفاته العلا أن يتقبل جلوسنا هذا بقبول حسن وأن يدعله في موازين حسناتنا يوم يطام وأن يجلبنا كبائر الإثم وموجبات سخطه وأليم عقابه وأن يتقل لصالح الأعمال وسديد الأقوال وأن لنا ديننا الذي هو عصمته أمرنا وأن لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل طيب والموت راحة لنا من كل جر وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن ينجي لنا إنه الهادي تبارك وتعالى إلى سواء الصبيب وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا سبحانه وتعالى وأن يغفر لنا دنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه إنه تبارك وتعالى أطوره رحيم وبعض العلماء الذين كتبوا في الكبائر ختموا كتاب الكبائر بالتوبة وهذه لكتة جميلة يعني عندما يقف الإنسان على الكبائر ربما يكون غشى بعضها أو كثيرا منها ينفى في الختال أن باب التوبة مفتوح مهما عظم الذنب ومهما بلغ, بلغ الجرق والله تبارك وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله لأولا وآخرة وله السكر ظاهرا وباطنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كنت طلب من الإخوة كتابة أولا إحضار ما يتعلق بكلام ابن قيم فكثير من الأخوة وقفوا على الكلام لكن الذي سبق وهو أحد الأخوة وعطانا لنرجع لكلام مقيم في كتاب مدارج السالكين وكنت حقيقة وددت أن تكون الورقة معي لكن نسيتها في البيت لأقرأ عليكم النص وأعطيكم الصفحة أتوقع أن بعضكم يكون ربما معها منكم من معها الورقة التي فيها كلام مقيم أتوقع موجودة معكم الآن اتوقع فيما يجد الأخوة الورقة أيضا موضوع آخر كنت طلبت كتابة نحن من الأخوة فيما يتعلق بالكبائد وشارك من الأخوة 24 مشارك تقرأ علينا الشيء مدارك السابقين من الأول ستذكيهم من التذكيب وقليل من هذا مدارك السابقين مصطفحة مضحاني حتى يكتبونها مدارك السابقين من لي داعي له مره ثانيه هو الكلام واضح والصوت جميل لكن الاضاءه ضعيفه فيها فرق من الاشوا يعني الكتابه في موضوع التباهي شارك 24 اخ و أعدى من قبل أخوة بعض الجوائز للمشاركين فخصوا الخمس الأوائل بجائزة متميزة وأيضا كل مشارك له جالسة لمشاركة فأنا استقرأ عليكم الخمس الأوائل حتى يأخذون شيء حاص بهم من الأخوة الآن وكل مشارك ايضا له نصيب هيمر على الدفعه ياخذ نصيب للمشاركه فالخمس الاوائل خالد بن محمد حموده الجزائري وابو عبد المحسين بن محمد الجزائري وخالد عمر العلمي وابو الحارث عادل الحربي الجزائري وابو الحارث صالح قوله الجزائري وهؤلاء الخمس يراجعون الاخوه لي وكل مشارك أيضا يراجع وكان عندي ملاحظة و... وأنا أقرأ للإجابات لل... يعني المشاركين 24 تقريبا 20 من الجزائر فتكون الجزائر هي الفائزة ما شاء يعني هذا الشيء صر جدا يدل على يعني وجود طلبة علم ويقبال على العلم عليه. سرني كثيرا ا uh, well,